في كل جزء من بلادي قصة تروي ضياع الإنسان هي قصة الإسلام في أوطانه أمسى غريبا كالطرد الجاني هي قصة صاغ الحديد فصولها ببداده الدام وبالنيران هي محنة الأجيال يرسم بؤسا طال عن التحكيم بالقرآن هي قصة الإسلام في أوطاني أمسى غريبا كالطريق الجاهي الشام هو والعراق كئيبة والموت خيم في ربال لبناني وعلى ربوع ميل قيد محكم يخفي الحقيقة في دجل قدباني الشام تندب والعراق كئيبة والموت خيم في ربال لبناني وعلى ربوع ميل قيد محكم يخفي الحقيقة في ججال قباني تروي أخاديد السجون ملاحما عن نحنة التوحيد والإيمان ما للسجون تعيد أمسا دارسا يروي سيادة شرعة الخرصاني هي قصة صاغ الحديد قصولها بمداده الدامي وبالنيران هي محنة الأجيال يرسم مؤسها وعدنا للتحكيم بالقرآن هي قصة الإسلام في أوطانه أمسى ضيبا كالطرين الجاني في مصر جرح للعقيدة نازف وبحنص والشهداء جرح ثاني والبغي كل يوم فتية كره الحياة بذلة وهواني في مصر جرح للعقيدة نازف وبحنص والشهباء جرح ثاني والبغل يحصد كل يوم فتية كريم الحياة بذلة وهواء فالمسجد الأموي يسكب بؤسه والأزهر المنكوب والحرمان فيردد الأقصى كئيبا باكيا متألما متجدد الأحزان هي قصة صاغ الحديد فصولها بمداده الدالي وبالنيراني هي محنة الأجيال يرسم بؤسها بعض عن التحكيم بالقرآن هي قصة الإسلام في أوطاني أمسى غريبا كالقريب الجاني يا أمة أمسى يسوس رواءها قيد الحديد وقسوة السجاني يكفيك كعر حينى سوء يا أمة التوحيد أين مكاني يا أمة الأمسى يسلس لواءها قيد الحديد وقسوة السجاني يكفي كعر حينى سوء يا أمة التوحيد أين مكاني يكفيك بؤسا حين يهتك عرضنا بيد الذئاب وخادم الأوثان يكفيك عارا أن تساق نساؤنا شبه القطيع لغادر خواني هي قصة صاغ الحديد فصولها بمداده الدامي وبالنيران هي نحنة الأجيال يرسم محسا بعض عن التحكيم بالقرآن هي قصة الإسلام في أوطاني أمسى غريبا كالطرد الجاني يا إخوة الإسلام إن قصيدتي عجزت وأعيا صطب كل بياني يا إخوة الإسلام هذه حالنا غرباء في الدنيا بغير أماني يا إخوة الإسلام إن قصيدتي عجزت وأعيا صطب كل بياني يا إخوة الإسلام هذه حالنا وباق في الدنيا بغير يماني أزد العقيدة لن يداس عرينها ستهبك الإعصار بالطفاني وتموج تقتلع الطغاة لتعتلي فوق العروس شريعة الرحمن أزد العقيدة لن يداس عرينها ستهبك الإعصار وسط العقيدة لن يداس عينها، ستهبك الاعصاب بالطفالي. وسط العقيدة لن يداس عينها، ستهبك الاعصاب بالطفالي.